الله عليكم ومبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا يسأل ما حكم السواك في الحج السواك لا يؤثر بل هو مطلوب في الحج وفي غيره وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يدل على استحباب السواك عند كل صلاة سواء أيام الصيام أو أيام الحج أو أي وقت آخر فهو سنة ثابتة باقية في الحج وفي الصيام وفي غيره نعم وهذا يسأل يقول يا شيخ هل يجوز لنا في أيام الحج النوم في كيس النوم علما أنه يغطي الجسم كله إلا الرأس الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه الأكياس الحديثة التي استعمل نوم الأولى ألا يستعملها الحاج بالطريقة التي صنعت فيها بحيث أن يدخل فيها ويكون داخل كيس لا يستعملها لأن فيها شيء من الشبه باللباس المحيطة ببدنه وله أن يستعملها كغطاء له أن يستعملها كغطاء يلتحف به أو يفترشه ولا حرج على الحاج في أن يتغطى بملحفة أو بطانيه أو بمثل هذه الأشياء لكن لا يجعل نفسه داخلها كما صنعت بحيث أنه يكون في داخل كيس لا يستعملها بهذه الصفة الحاج له أن يغطي نفسه ببطانيتين أو ثلاث ولا يغطي رأسه لا يغطي رأسه ولو فرض أن البرد شديد خاصة في عند في, في, في تلك الليلة ينام الناس في الغالب في العراء وإذا كان البرد شديد والهواء أيضا متحرك ويخسى الإنسان على نفسه من الزكام أو من المرض و رغب أن يغطي رأسه اتقاعا للمرض فلا بأس بذلك لكن يفدي فدية الأذى إذا اضطر يغطي رأسه ولكن يفدي فدية الأذى وهي وهو مخير في ذلك بين أمور ثلاثة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم حسنا الله إليكم هذا السائل يقول ما هو أو ما هي أقل مدة زمنية للمتمتع بين العمر والحج حيث إنه سوف يدخل مكة يوم السابع من ذي الحجة فهل يحج مفردا أم قارنا أم متمتعا ليس هناك مدة زمنية بل يعد متمتعا لو أنه طاف وسعى وقصر وتحلل ثم أهل بأسفل بالحج فهو في هذه الحال متمتع لو كان لم يبقى حلالا إلا لحظات يسيرة أو بقي حلالا أياما فهو في هذا يعد متمتعا نعم والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين